حديث ودعوه قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن الا فرج الله عنه من يقسم يا جماعه الان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بحاجه ان يقسم لا والله لانه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن يقسم لعظم هذه الدعوه كلنا يا جماعه اللي عنده هم اللي عليه دين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 بن أبي وقاص رضي الله عنه ارضاه جالس في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سعد وقاص جمع خال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جالس وكان عثمان جالس جاء سعد يريد أن يسلم عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذنورين سلم قال السلام عليكم ورحمة الله عثمان وخير جماعه ما رد السلام على سعد خضف سعد خرج من المسجد وذهب إلى عمر كان هو الخليفة قال يا عمر أحدث شيء في الإسلام صار شيء في الإسلام عندهم أمر اللي يسلم مرد السلام تعال الآن إذا سلم شخص كان غريب شو عنده هذا كده بشيء يا أخي السلام الله هو السلام وإسمنا الله السلام يا جماعة افسوا السلام بينكم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فذهب سعد إلى عمر قال يا عمر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 فقال سعد سلمت قبل قليل عليك يا عثمان كنت في المسجد تذكر عثمان قال نعم نعم رأيتك يا سعد ولكن لم انتبه لسلامك لاني كنت مهموما حزين كان عثمان مهموم وحزين مرات الشخص يا يكون عنده مشكله وعنده هم شاغل باله يسمعه شخص مر عبو فلان من يمه صح مشغول بالك الان قضية انت فعثمان كان مشغول بامر عظيم قال عثمان نعم ولكن والله سعد لم أنتبه لسلامك لأني كنت مهموم حزين قال ما الذي أهمك يا عثمان اسمع وش اللي أهم عثمان العفر رضي الله عنه وأرضاه قال في يوم الأيام كنا جلوس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام جهي متى في عهد عمر يعني مات الرسول مات بكر في عهد عمر وإلى عثمان في بالها السانفة قال في يوم الأيام كنا جلوس عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبرنا بدعوة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 وإلى الآن ما عرفت وش الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم قال عمر ونحن كذلك بعد عمر قلت بعد ودي اعرفها كان جائز عمر معهم قال لهم سعد بن أبي وقاس أنا أخبركم بهذه الدعوة لا تشيلون هم قال سعد بن أبو فلما خرج الرسول من ذلك يعني الجمع والجلسة قال تبعته مسرعا إلى البيت يمنع إيش يصير الرسول قلنا عنا هاي جماعة خال الرسول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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم قط الا فرج الله عنه اخواني احفظوا هذه الدعوه وقولوها لمن تحبون من احبابكم قال لي عنده ذريه الان ما عنده ذريه له من كم سنه عندهم هذه الدعوه والله الذي لا اله الا هو كم من شخص اخذ يقول هذه الكلمه فوالله راى الفتح عظيم من الله سبحانه وتعالى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 وشقت ذلك البحر وشقت السماوات حتى قالت الملائكه يا ربي صوت معروف من رجل معروف في مكان غير معروف قال هذا عبدي يونس ابن متى ثم قال الله بعد هذه الايه لما اطلق تلك الدعوات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله بعد هذه الايه فاستجبنا له ونجيناه من من الغم كان في غم الان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 وسترى الفتح من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا سله جل وعلا بمنه وكرم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك بهذه وجهة طيبة أن يجمعنا وإياكم في جنات جنات النعيم إخوانا على سر المتقابلين وصلى الله وسلم على نبيل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين